لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله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 ام لهم شركاء شرعوا لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزل له فيها حسنا ان الله غفور شكور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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بذ فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت, أيديكم فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوه أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك, فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من وليهم من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل اله مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 وما كان لهم من اولياء ينصرونهم وما كان لهم من ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم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 وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ ملك السماوات وَالْأَرْضِ لِلَّهِ السماوات والأرض يخلق ما يشاء مَا يَشَاءُ